الله عليه الرحيم الرحيم أيها ياسم التكور وخشو يوم وخشو يوم ولا مولوده وجاز من عواليده والسيئة إن وعد الله حره حره حره فلا تغضى ولا يغضى المرور إن الله عمله عند الساعات ويأكله على وعده وعده وعده وعده وعده وما تتري نفسه وما تَرِكَ الْأَيَّامَ وَمُوَسِّرَ مَطَاعِقَهُمْ فَهِيَ هِيَ الله هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ وان سراحه القران الى وعي هذه الاشياء العربيه تلاوته القرانيه عصره في كتاب الله العزيز الكريم يقتلوها علينا لقوم العالم العربي فاضل الاستاذ الشيخ رحمه الله القارئ خالد للاتحاد العربي والعالم تمام <تصفيق> عینا بسم الله الرحمن ماما ماما ماما <stut Di ecranians> بل لو جزيز في الحدقاء والله نگران God bless you. We don't hear what را هو من fa of me, I'll اللهم يا ربانا وهم يسألون وهم يسألون <وهم> آمين <يسألون وهم يسألون زق> آمين I'm mm -hmm. oh. الله ينظره من الله لو, لو. امی I او mean, I mean وهم لا هو لله يا ویلی همهر وطولی دیلی همه لیلی همه I'm proud أَلَمْ يَرَ الذين كفروا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ أن الزماوات والأرض كان كاركا ففتقناهما وجعلنا I'm okay. out. Okay. ایدوه oh Oh, that was yeah. me, oh. Oh, that oh. was me, Six, six, six. <laughs> la no. no. no. و جعل لا في فَأُمُورُكَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ كُلُّ نَفْسٍ و خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سعريكم الله الله الناس ترفي على دنيا وتبعون الاخره الاخره الاخره الا سيرتها فيها لا يدور الماء على إلا الذي لا نخدمه في ربناها فعند دهنا بخير وعي راجع سنه وره عندنا بشأن شبه بديها بسم الله الرحيم الرحيم يأيون اللي إلا أستطيع تشاهده ورشه ورشه ورشه وداعي على ويد الإسلام أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. ولا لأحد من دونه سيدنا عزاه وجله ودعه وصله وعله الله وصله وصله وصله وصله وصله وصله وصله إنا سمعنا سالماً وراء قا قا قا قا لما توفرت لنا بالليل فلها عرضاً قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا امناجاع وشارع محمد قوري اا اا طلبات اخبار ولكن